ويستمر على رفعه هكذا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه ثم سبق بينا بأن النواصب تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما ينصب المضارع بنفسه وهي أربعة وما ينصب بأن مضمرة جوازا وما ينصب بأن مضمرة وجوبا وقد تكلمنا على الناصب الأول هو أم الباب ام وقد ذكرنا أنها تنقسم إلى أقسام وقلنا بأن نفسر بان وانصب وزد وخف في فهذه أربعة فلتعرفي وذكرنا الأمثلة متى تكون تفسيرية ومتى تكون مخففة من الثقيلة وذكرنا أيضا متى تكون زائدة وذكرنا أيضا متى تكون ناصبة ها؟ ثم أيضا ذكرنا لن وهل هي مركبة ام بسيطة يعني هكذا خلقت هناك من قال بأنها مركبة من لا أن وهناك من قال بأنها هكذا خلقت لن ثم قسمنا النفي إلى قسمين النفي المؤبد والنفي غير المؤبد ولا بد من التفصيل وهناك من قال بدون تفصيل كما فعل الكشاف في أنموذجه وفي كشافه كذلك ذكرنا كي. كي وذكرنا أيضا أنواعها وذكرنا أنواعها ثم وقفنا على ماذا على إذن على إذن لولا الوقت ضيق ضيق الوقت لا أعدنا ما قلنا في كي كي المصدرية التي تنصب الفعل المضارع وكي التعليلي فاليوم عندنا إن شاء الله الناصف الرابع والأخير وهو إيش إذن هو إذن طيب إذن قبل أن نتكلم ونذكر نذكر ما قيل في اعرابها ونذكر نذكر شروطها وهل تعمل بدون قيد أم بقيود لا بد أن نسأل السؤال الذي مر بكم عدة مرات وهو إذن هل هي مركبة هل هي مركبة أم بسيطة يعني هكذا خلقت كما يقولوا النحات الجواب من العلماء من قال إنها مركبة فإذا قلنا بأنها مركبة مركبة من ماذا؟ من إذ إن إذ إن فهي مركبة من إذ إن ثم نقلت حركة الهمزة إلى الذان نقلت حركة الهمزة إلى الذان على, أن على هذا فنقول إذ أن وليس إذ إن, إذ إن فنقلت حركة الهمزه إلى الذن فقلنا ماذا؟ وماذا وقع بعد ذلك؟ بعد النقل مباشرة حذفت الهمزه لماذا حذفت؟ تخفيفاً. تخفيفا كما يقولون اعتباطا بدون موجب بدون موجب لأن الإعلان لا بد أن يكون فيه وجه لإعلانه لكن هنا حذفت الهمزه تخفيفا ولذلك هذا من بعض ما يقول عندما يكون الحذف تخفيفا نقول هذه لغه ولذلك قالوا من اللغات حذف عاطف ومد مقصورهم وعكسه كما ورد ونقل شكل همزه تخفيف في نسب اغنى عن الي فقبل قالوا كذلك عندما تحذف الهمزه تخفيفا إذن هذا على القول بأنها مركبة من إذ أن لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح أنها بسيطة وماذا يقصد النحاة بقوله بسيطه يعني هكذا خلقت يعني هكذا وضعت, وضعت إذن مباشرة كما وضعت لن مباشرة كما وضعت كي مباشرة دون أن تكون مركبة من حرف آخر ثم وقع فيه إعلال او حذف او اختصار الصحيح هي ايش هي هكذا خلقت بسيطه هكذا يقول طيب اذا عرفنا هذا كيف نكتب اذا هناك من يكتب اذا بالالف وهناك من يكتبها بماذا بالنون وتعلمون ان بعضهم قال إني لأشتهي أن ان اكوي يده من يكتب اذا بالنون بالالف عفوا اني اشتهي ان اكوي يده من يكتب اذا بالالف معنى انه ينبغي ان تكتب بماذا ان تكتب بالنون فقال اذا رايت احدا يكتبها بالالف اشتهي ان اكوي يده اشتهي ان اكوي يده هذا كقول من الاعمش إني لا ارى صاحبا للحياه لا يحفظ كتاب الله ولا يحفظ سنة رسول الله ولا يحفظ لغة العرب إني لا أشتهي أن ألطمه على وجهه بلطمة وما احوج كثير كثير كثير من اللحى إلى لطمات العوامه الأعمش ما احوجهم إلى لطمات الأعمش فلذلك قال إني لا اشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بماذا بالالف والصحيح ما هو الصحيح في رسمها وكتابتها هل ترسم بالآلث أم ترسم بالنون ما هو القول الصحيح والقول الفصل في المسألة الجواب القول الصحيح في المسألة التفصيل كما أقول لكم دائما القول بالتفصيل هو الذي يصب المحصر كيف التفصيل إذا كتبناها بالنون ماذا نفعل تكون ركزوا جيدا لهذا التفصيل عندما تكتب بالنون عندما تكتب بالنون تكون عامله وعندما تكتب بالالف تكون ماذا مهمله او تقول تكتب بالنون اذا اعملت وبالالف اذا اهملت وهناك من عكس هناك من العكس ماذا قال قال تكتب بالنون اذا اهملت بدون عمل وتكتب بالالف اذا أعملت لان لا يقع الالتباس بماذا ماذا يقع الالتباس باذن باذن الزمنيه يعني لا يقع الالتباس باذن الزمنيه وقالوا اما اذا اعملتها فالعمل يميز ماذا يميزها عنها يميزها عنها عن اذا ماذا عن اذا الزمنيه وهناك من عكس والفراء فصل الفراء فصل القول في رسمها فقال إذا كانت عامله هذا هو القول الصحيح إذا كانت عامله كتبناها بالنون وإذا كانت مهملة كتبناها بالألف ولهذا كنا حفظنا بيتا من بعض مشايخنا يقول اكتب إذن واكتب إذن بالنون أو بالالف، وكتب إذن بالنون أو بالالف، وفصل الفراء ففهم وعريف، وكتب إذن بالنون أو بالالف، وفصل الفراء ففهم وعريف. ايش هو التفصيل تفصيل الفراء؟ الفراء قال إن كتبت بالنون فهي عاللة، وإن كتبت بالالف فهي مهملة. هذه نصت إذن او كلمة إذن اذا رجعتم إلى ما قاله محمد بن الحسن الاستراباضي هذا الشيعي عنده شرح سماه شرح الراضي على كافية من الحاجب. شرح الراضي على ماذا كافية من الحاجب إن الكافية كافية من الحاجب عليها شرح وهذا الشيعي له شرح جيد فلذلك من يرجع إليه يجد أنه يقول الذي يلوح لي ويظهرني في إذن ويغلب في ظني أن اصله إذن بالآلف أن اصله إذن يعني بالآلف حذفت الجملة المضاف إليها الجملة المضاف إليها وعوض عنها ماذا؟ التنوين عوض عنها التنوين لما طبعا قصد جعلها صالحا للازمنه الثلاثة وقد سبق أن بينا بأن أنواع التنوين كثيرة وذكرنا منها ذكرنا منها إحدى عشر نوعا وذكرنا منها هذه الأنواع تنويل العوض والعوض إما أن يكون عن كلمة عن حرف وإما أن يكون عن كلمة وإما أن يكون عن جملة وإما أن يكون عن جمل وإما أن يكون عن جمل ولذلك نحذف فيه ماذا؟ نحذف فيه الحرف المعتل ويبقى ماذا؟ يبقى الحرف الصحيح لأن المعتل هو احق بالحذف والصحيح أحق بالإبقاء فلذلك يقول هذا الشارح يقول بأن أصلها فيما يظهر له إذن بالالف بالالف لأنهم عندما قصدوا أن يجعلوها صالحة للأزمنة الثلاثة لأن إذا تصرح للأزمنة الثلاثة تصرح لماذا؟ تصرح للماضي وتصرح للحالي وتصلح لماذا؟ للمستقبل فلذلك ماذا فعلوا؟ حذف النون فماذا فعلوا بعدها؟ عوضوا عنها التنون فعندما قصدوا أن يجعلوها صالحة للأزمنة الثلاثة بعد أن كانت كيف؟, كيف كانت هي كانت مختصة بالماضي إذن كانت مختصة بالماضي ولكنهم عندما أرادوا الإشارة إلى زمان فعل المذكور ماذا فعلوا؟ قصدوا إلى رفض إذن إذن لفظ إذ لفظ إذ لفظ إذ لأنهم أرادوا ماذا؟ الإشارة إلى زمان فعل مذكور فلذلك قصدوا إلى إذ لأنها إذ إيش معنها؟ مطلق الوقت مطلق الوقت دون تقييد فلذلك مطلق الوقت لخفة ماذا؟ لخفة لفظه لخفته لفظه إذ وجردوه عن ماذا؟ عن معنى الماضي وجعلوه بعد ذلك ماذا؟ جعلوه صالحا للازمنه الثلاثة جعلوه صالحا للحال وصالحا للماضي وصالحا للمستقبل وصالحا للمستقبل هكذا فإذن هي كانت تدل على الماضي ولما قصدوا ما ذكرنا جعلوها ماذا صالحة للازمنه الثلاثه وحذفوا منه ماذا الجمله المضاف هو اليها حذف الجمله المضاف هو اليها عندما ماذا عندما قصدوا ان يشيروا به الى زمان الفعل المذكر والزموا اذا اضافه الى جمل الافعال كهن اذا تلا والزموا يعني بالالزام فعندما ارادوا هذا فعلوا ما ذكرنا لكم فعلوا ما ذكرنا يعني ارادوا أن يشيروا به إلى زمن الفعل المذكور فدل ذلك الفعل السابق على الجملة المضاف إليها مثلا من يعطي المثال ودائما نقول بالمثال يتضح المقام إذا قال لك شخص أنا أزورك قريبا إن شاء الله أنا أزورك ماذا تقول له أنت إذن أكريماك إذن... أوكريما. اذن اكرمك ايش معنى هذا الجمله مضاف الجمله قدر الجمله اي اذ تزورني لا جيب السير اللي اذ تزورني اكرمك ايش معنى اتزورني اكرمك اي وقت زيارتك لي وقت زيارتك وقت زيارتك لي وقت فلذلك ماذا فعل عوض التنوير من المضاف اليه لانه وضع في الاصل كيف وضع كيف وضع إذ كيف وضع لازم الاضافه وضع لازم الاضافه ما ان يقول ابن مالك والزمو اضافه والزمو اذا اضافه الى جمل الأفعال كهم اذا اعتدى واضح فلذلك هم وضعوه في الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون لازم الإضافة مثله مثل كل ومثل بعض ها؟ كذلك كل وبعض ما الفرق بين إذن أو إذ وكل بعض مع أنهما إن يجتمعان في كونهما في الأصل أن يلازمان الإضافة ما هو الفرق؟ من يذكر منكم الفرق محمد سعيد؟ ما هو الفرق؟ هل هناك فرق؟ هو فيه لماذا؟ لأنه عوضنا عنه التنوين ولأنه وضع في الأصل لماذا وضع في الأصل يلزم زمن إضافة. وضع في الأصل يلزم زمن إضافة. مثل ماذا مثل كل ومثل شخر ومثل بعض لبعض بعض كل يكون في تنوير الحفوض عن كلمة لا أنت يا سيد يا مشايخ لماذا أين يجتمع يجتمعهم في, في الإضافة نزوم الإضافة في العصر أنه نزوم الإضافة لكن تفترق كل وبعض في ماذا إذ وضعت في الأصل أن تلزم الإضافة كل وبعض وضعتها في الأصل أن تلزم الإضافة ما هو الفرق بينهما أين يفترقون؟ هم الثلاثة الجواب هو جولة كل لا تحذف دائما لا يلا، في أحد عنده جواب لعلها رميه من غير رمية الجواب وإن كان قد وضعوا في الأصل لان يلزموا الإضافة يعني ككل وبعض إذ إلا أن كل وبعض معرابان وإذ مبني إلا أن كل وبعض معرابان وإذ مبني لاحظتم الفرق ها يعني الطالب لو يستعمل قليلا يمنع النظر لا يقول نعيم مجرد يمنع النظر تفكر تأمل يرى الفرق واضحا ويلوح بين عينيه فكل بعض معربان واذ مبني طيب سؤالي الان اذا فهمتم هذا اذا كلامنا على اذا اذا ماذا تقرر تقرر ان تكون صالحه لماذا صالحه للماضي وللحال وللمستقبل سؤال ما هو مثال الماضي يلا يا مشايخ ما هو مثال الماضي ماذا ما هو مثال الماضي لو فعل فلان كذا وكذا اذا لقام بنصره اذا لقام بنصره اذا دخلت هنا على ماذا على الماضي إذا لقاه بنصر، فإذا دلت دل. على ماذا؟ على الزمن الماضي، طيب أعطيني مثال للزمن المستقبل، <تصفيق> المثال الزمن المستقبل، ها؟ مثال المستقبل مثلا إذا, إذا قلت أنت تخاطب أحداً إن جاء تاني، إذا أكرمك، إذا أكرمك، <تصفيق> هذا على ماذا؟ المستقبل. اعطوني مثال الحال ما هو مثال الحال مثال الحال قال بأن فلان يقول كذا وكذا ويقرر في مسألة كذا وكذا فتقول له إذن أظنك صادقة إذن أظنك صادقة فهي دل على ماذا هنا دل على الحال فإذن ها هنا دل على الحال هو سؤالي بما أننا ذكرنا على أن الآئذ الأصل في وضعها إذن نتكلم عليها هل هي إذ؟ هل إذن هي هنا نفسها في قوله تعالى حينئذ ويومئذ أم لا؟ الجواب نعم اذن ها هنا هي اذ في قوله تعالى أو في قولك حين إذن أو في قوله تعالى وأنتم حين تنظرون وأنتم حين بلغت الروح الحقمة تنظرون أو يوم إذن يفرح ويوم يفرح المؤمنون بنصر الله ويوم غلبت الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر الله واضح فاذا هي نفسها إلا أنه هناك شيء جديد ما هو لا قلنا إذا قلنا هنا إذن ها هنا يئذ في قوله أو في قولك إما في قوله تعالى إما في إلا انه كسر ذلك في نحو حينئذ كسر لأننا نحن نقول إذ وحينئذ ماذا نقول نقول حينئذ ولا نقول حينئذ نحو حين جانبه ماذا نقول هنا نقول حين إذن لماذا ليكون في صوره ما اضيف اليه اذا قيل لك لماذا هنا كسر وبينما في اذ يبقى ساكن قل ليكون في صوره ما اضيف اليه الظرف المقدم ليكون في صوره ما اضيف اليه الظرف المقدم واذا لم يكن قبله ظرفون في صوره المضاف فكسره يكون نادرا فكسره يكون نادرا ولا يكون الكسر مضطردا والنادر لا حكم له ولا يقاس عليه يحكى فقط النادر يحكى وغالب ما يكون هذا في الشعر لأن الضروري الشعرية تضطر الشاعر إلى ذلك ولذلك قالوا نهيتك عن طلابك أم عمر نهيتك عن طلابك أم عمر بعاقبة وأنت إذا صحيح، وأنت إذا صحيح، ماذا فعلون؟ قال إذا صحيح، والوجه أن يقول وأنت إذا صحيح ها؟ لكن الوجه فتحه ليكون في سورة ضرف منصوب، وأنت إذا فيكون صحيح على أصلها صحيح، يكون صحيح صحيح. لأنه ليس فعلا هل يمكن أن نقول صحيحة؟ لا. لا يمكن لا يمكن ابدا بتاتا إنما على إذن إذن الوجه أن تكون مفتوحة ولكن هنا جاءت في صورتي ظرف منصوب لأن معناه الظرف لأن معناه الظرف لكن لكونها حرفا هو الصحيح عند الجمهور على القول بأنه حرف هناك من قال بأنها ظرفاً هناك من قلبي أنها حرف هناك من قلبي أنها إذ إذن حرف هناك من قلبي أنها ظرف على كل الذين التي نتكلم عليها أو الذين تكلموا عليه الآن إذن حرفية وليس إذن ظفية واضح لأن إذ تأتي للماضي وأتاتي أيضا للاستقرار كما قلنا وللحال وقد تاتي للمفاجأة ولكن هذه إذا ولهذا قالوا اذ للمضي وإذا للآتي وقد تاتي للمفاجآتي فالشاهد عندنا أن إذا هنا دعكم من هذا حتى نخرج وحتى نبتعد ونبعد النجاة فنرجع إلى إعراب إذا إذا عرفنا أصلها وعرفنا ان الاصل تكون ملازمه للاضافه ولكن الذي جعلها لا تلزم الاضافه وعرفنا انها تجتمع مع ماذا مع مثلها مثل كل بعض الا ان كل بعض معربتان او معربان وإذ مبنيه الآن عندنا ماذا عندنا اعراب اذا من يعرب منكم اذا انت حرف نصب وجواب طيب حرف جواب وجزاء ونصب هل تنصب إذن بقيود أم بدون قيود إذن قلنا حرف جواب وجزاء ونصب أنا سأزورك في الصيف إن شاء الله إذن أكرمك إذن أكرمك فماذا هنا إذن سيكون جزائي إليك ماذا؟ الإكرام فأجبته وأخبرته أنه سيكون مجزيا ونصبت في, في الوقت نفسه نصبت الفعل المضارع، فاذا هي حرف جواب وجزاء ونصب, ونصب واضح؟ طيب قلنا إذا سئلتم هل إذن تعمل النصب بشروط أم بدون شروط الجواب قلوا إذن لا تعملوا النصب على الإطلاق بل بد فيها من قيود ثلاثة ومن شروط ثلاثة فمعنى هذا أن إذن تنصبوا الفعل المضارع بقيود ثلاثة من يذكر منكم هذه القيود؟ هذا التصديق الشرط الاول أن تكون في صدر الكلام ما معنى في صدر الكلام اي في اول الجواب في اول الجواب لان هي دائما تكون لا تقع حسوا بدون ما يتقدم عليها شيء ولا تكون في صدر الجواب لأن اذا وقعت حسوا اهملت وذلك في ثلاث مسائل اذا حصلتم هذه المسائل يسر عليكم الامر في هذا القياد. القيد الاول التصدير ان تكون في صدر الكلام وما معنى ان تكون في صدر الكلام في اول الجواب هذا قل لي. في اول الجواب واضح لكن اذا وقعت يا ترى اذا وقعت اذن في حشو الكلام هل تكون ناصبه لا تكون ناصبه اذا وقعت في حشو الكلام دون ان تكون في صدر الكلام يعني انت تتكلم ثم اذا بكى ذكرتها اعتراضا هل تكون ناصبه لا تكون ناصبه فكيف تكون إذن تكون مهملة في ثلاث مسائل من يذكر منكم هذه المسائل المسألة الأولى أن يكون ما بعدها خبارا لما قبلها هذه مسألة الأولى أن يكون ما بعدها خبرا لماذا لما قبلها أعطوني المثال بالمثال يتضح المقال المثال فتقول له مثلا انا إذن اكرمك انا إذن اكرمك هنا تكون ناصبه او مهمله ها تكون مهمله انا أكرمك انا إذن اكرمك فاذا هنا جاءت في حشو الكلام ها فلا تكون ناصبه ابدا هذه الحاله الاولى شنو الضابط؟ شنو هو الضابط؟ شنو هو الضابط اللي قلنا؟ أن يكون ما بعدها خبرا لمن؟ لما قبلها؟ هذا هو الضابط. احفظ الضابط. المسألة الثانية التي لا تعمل فيها إذا تكون أن يكون جوابا لشرط قبلها. أن يكون جوابا لشرط قبلها. فإذا كان جوابا لشرط قبلها ماذا يكون؟ مهم. تكون مهمة تقول مثلا تقول لواحد إن تأتيني أو إن تأتيني أو إن تأتيني ماذا يقع إذن أكرمك إن تأتيني أكرمك أكرمك فأنت ماذا قلت له إن تأتيني إذن أكرمك في إعابة يا شاحن تكون هنا حش الكلام وقائع في الحشو، فكأنها جاءت جوابا لشرط قبلها، كأنها جاءت جوابا لشرط قبلها. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يكون جواب قسم قبلها، أن يكون جواب قسم قبلها، وطبعا سواء كان مذكورا أو مقدرا أن يكون جواب قسم قبلها مطلقا. لماذا؟ قلنا مطلقا اي سواء كان مذكورا او كان مقدرا اعطني مثال اذا كان مذكورا يعني تقول والله اذن لا اخرج والله اذن لا اكرمه واضح كما يقول الشاعر يمدح من يمدح والد عمر بن عبد العزيز يمدح عبد العزيز فيقول له لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقبلها لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا أقبلها ماذا فعلنا رفع أقبلها رفع أقبلها لم يقل اذا لا اقبلها قد يا اياتي ان شاء الله على انه يمكن ان يكون فصل ولكن هذه وقعت في حشو الكلام ها والقسم مساله القسم طيب ما رايكم في قول الشاعر لا تتركني فيهم هم شطيره لا تتركني فيهم هم شطيره اني اذا اهلك او اطيره ها العام قلنا على انها لا تكونوا عاملة لكن ما جوابكم على هذا؟ قل الشعر لا, تتركن لا تتركني فيهم شطيرة إني إذن أهلك أو أطير نصب ماذا؟ نصب أهلك مع كوني إذن كيف هي؟ كيف هي إذن هنا؟ وقعت حشوا بين اسم النوى وخبرها واضح؟ وقعت حشوا بين اسم إنا وخبره ما هو الجواب؟ إذا؟ الجواب ضرورة أحسنت ضرورة والضرورة لا مقيسة فيها والضرورة لا مقيسة فيها ولا حكم ينبني عليها فلذلك قال لا تتركني فيهم شطيرة إني إذا أهلك أو أطيرة وما معنى الشطيره لا لا تتركني فيهم شطيرا أي غريبا الشطير المراد الغريب لا تتركني فيهم غريبا فإذا لا يجوز النصب بأنه دورا ولكن الذي يعلم النحو ويفهمه لا يمكن أن يلحن أحدا إذا شاء الذي يتقن النحو ويقول قد اطلع على أمهات الكتاب وأتقن بناتها أتقن البنات والعمات والخالات، وطلع على ماذا على الأمات. طلع على الأمات، فإذا اطلع على الأمات أو الأمهات، لأنهم قالوا الأمات تقال لمن لا لا حياة فيه، يقال له الأمات في حال أمات سب، الكتب الكبيرة والعظيمة، وقال الأمات كما يقال لها الأمهات، فإذا اطلع طالب علم، طلع على الأمات. لا يستطيع أن يلحن أحد أي مسألة الا ويجد لها وجه ممكن أن يخرج لها وجه ولا سيما إذا كان يحفظ شواهد النحو إذا كان يحفظ يعني وحشي الكلام ويحفظ أيضا ما يقع من الأعراب من القصائد ويحفظ أيضا ما يستدل به النحات من قصائد وشواهد واضح فلذلك قالوا هذه ضرورة لكن أنا أسألكم قلنا هذه ضرورة نصب أهلك ضرورة هل يمكن أن نوجه النصب أم لا يمكن ها من يقول لي ها يمكن يمكن, يمكن أن نوجه النصب ها يلا ركز الصبر يمكن أن نورجيا النصب أم لا يمكن، ها؟ استيقظ منه الصلاة خير منه يمكن صمت صمت يمكن، يا الله الجميع، ها؟ يمكن ولا لا ما يمكن؟ كيف يمكن؟ طيب؟ كأن اذا من بعدها جملة منفصلة عن ما قبل، لا ما قلت شيئا. ركزوا لعلك تجد جوال، ركز فيه. ماذا قال الشاعر؟ لا تتركني فيهم شطيرة إني إذن أهلك أو أطيرة إني إذن فإن تركتني طيب كيف؟ هذا التوجيه لا يمكن يمكن أن يكون هناك توجيه للنصر ما هو؟ أن يكون خبر إنا محذوفا أن يكون خبر إنا محذوفا أي إني لا أستطيع ذلك إذا أهلك أو أطير. إني لا أستطيع ذلك إذا أهلك أو أطير. هذا هذه الحالات الثلاث. <تصفيق> فالشرط أول ما هو الصدارة. شنو هي الصدارة؟ محمد سعيد؟ أن يكون في أول الجواب. وأما إذا وقع في حشو الكلام فله مسائل ثلاث فيكون مرفوعا. الشرط الثاني ما هو ان يكون جواب قسم قبلها سواء كان مذكور أو مقدر لا لا خلينا من المسائل الان الشرط انتقلنا للشرط الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون المضارع يدل على بدل يدل على الاستقبال ان يكون الفعل المضارع يدل على الاستقبال ان يد او كما يقولون ان يكون المضارع بعدها مستقبلا قياسا على بقيه النواصب هكذا قال أن يكون المضارع بعد مستقبلا قياسا على بقية النواصي. طيب قلنا أن يكون مستقبلا يا ترى إذا كان إذا كان حالا تكون عاملة ولا مهملة معك ممكن. معكم إذا كانت قلنا أن يكون الفعل مضارع هذا كيف يكون مستقبلا قياسا على بقية النواصل طيب إذا كان حالا ماذا نقول إذا كانت المضارع يدل على الحال ماذا نقول تهمل لت... تكون مهملة ها أي نعم تكون مهملة كما إذا كان إنسان مثلا يحدثك ثم قال لك يعني يحدثك وأنت تنظر إليه وكانه أحسست منه أن انك تقول له أنت غير صادق فقلت له إذن أصدقك إذن أصدقك واضح؟ فإذن لابد أن يكون الفعل مضارع بعدها كيف هو مستقبل القياس على بقية النواصي، واما إذا كان حالا أهملت لماذا تهمل؟ لأن هذا هو الذي يعجبني يعجبني أن يكون معللا وليس دائما لأن كما كنت أقول لكم دائما عيلل النحوي تشم ولا تفرك كما كان يقول شيخنا الشيخ علي رحمه الله تعالى عيلل النحوي تشم ولا تفرك فإذا قلنا مثلا أهملت لماذا اتحاقن باخواته ها اتحاقن بأخواتي إيش يا خواتي هذه هذه بالعكس هذه بقية النواسب تدل على استقبال فنقول إن نواصب الفعل تخلصه للاستقبال نواصب الفعل تخلصه للاستقبال فلا تعمل في الحال للتدافع للتدافع فلا يمكن أن تعمل في الحال واضح؟ اذا افهموا هذا التعليل هو جيد ما هو قلنا؟ ان نواصب الفعل شنو هي نواصب الفعل؟ إن ولان وإذان وكاي والآن نحن مع إذان لأن نواصل الفعل ماذا؟ تخلصه لماذا؟ للاستقبال وفلا تعمل في في الحال لماذا؟ للتدافع على وشرطه الثاني ما هو الشرطه الثالث؟ يكون الفعل بعدها مصر ها؟ يكون الفعل بعدها مصر حسن أن يكون المضارع متصلا بها متصلا بها طيب ركزوا معي جيدا يا ترى إذا كان هناك انفصال هل تكون ناصبة أم غير ناصبة؟ إذا فصلت زيد. الجواب نقول هكذا الأصل هو شرط أن, يكون أن تكون إذا متصلة بالفعل المضارع وإذا فصلت لا تعمل النصب إلا بالقسم أو النفي وما أشر ذلك مما فيه خلاف بين علماء النحو هذا هو الأصل، أصل أن تكون متصلة بالفعل، ولكن العلماء أجازوا الفصل بماذا؟ بالقسم مثلا يعني كما يقول الشاعر والله إذا والله نرميهم بحرب، إذا والله إذا الحرف جزاء وجزاء والله وحقثا وهو, وهو القسم الله مقسم به نرميهم في المضالع من صد ماذا اذا باذن اذا والله نرميهم يشيب الطفل من قبل المشيب قل بيت اذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب واضح اعد بيت والله اذا اذا اذا والله مرميه في حرب يشيب الطفل من, من قبل ماشي طيب لماذا هنا نصبت لانه لان الفصل بالقسم مغتفر لان الفصل بالقسم مغتفر وهل هناك ادوات اخرى يغتفر الفصل فيها نعم فيها الجواب اغطافر الفصل بلا النافية إما أن تقول اغطافر أو يجوز أن تفصل بلا النافية هل هناك غير لنافية؟ الجواب نعم أجاز بن عصفور هو إمام النحات حتى قالوا بدأ النحو علي وختم بماذا بالعالم يعني بدا ان حال ابن ابي طالب وختمه علي بن عصفور ماذا قال ابن عصفور قال ابن عصفور يجوز الفصل بالظرف كما يجوز الفصل بالجار والمجرور ارى نشوف الان الفواصل التي يغتفر الفصل بها بين إذن والمضارع القسم وللنافيه والظرف والجار والمجهور كم فاصل أربعة, أربعة. وأجاز بعضهم الفصل بالنداء وماذا آخر والدعاء لا استدين الحروف أجاز بعضهم الفصل بالنداء والدعاء المجموعة كان ست أعيدوها قسم, قسم. النفي نفي والظرف الظرف وجار وجار المجرور وجار المجرور قسم واحد نعم النداء حرف النيداء أو قل النداء والدعاء. والدعاء. والدعاء وأجاز الكسائي وابن هشام الفصل بمعمول الفعل الفصل بمعمول الفعل مفعول. مفعول نعم طبعا مفعول في الأرجح الكسائي ان آل ذاك النصب وليس الرفع اذا فصل بالمفعول به هذا عند الكسائي فالارجح عنده ماذا النصب وليس ايش وليس الرفع ولكن الارجح عند ابن هشام هو الارجح عند ابن هشام الرفع مع انهما أجاز أجاز الفصل بمعمول الفعل الا ان الارجح حين اذن عند الكساء نصب والارجح عند من من هشام عندما انما اقول لكم الارجح ما معنى هذا كل وجه احسن معنى ان المساله فيها وجه فيها الراجح والمرجح كما نقول دائما في الفقه الراجح ما قوي دليله والمرجوح ما ضعف دليله فالكساء ونعيش تقال في النهيشام أنحى من سلوعي أنحى من سلوعي ومن يقرأ كتابه قطر الندى وبل الصدى يجد أن الرجل ما شاء الله يتذوق علم النهو حتى إن معظم أنثلته تعليل تعليل ولذلك يعني عنده ما شاء الله دقة في, في الأمثلة ودقة أيضا حتى في الإعراب دقه أيضا حتى في الاختيار حتى في الاختيار فلذلك الكسائي أجاز الفصل بمعمول الفعلي وأجازه أيضا ابنه هشام إلا أن ابنه هشام والكسائي قالوا في وجهان أحدهم قال أرجحه عندي وهو الكسائي الأرجحه عندي النصب للمضارع وابنه هشام ماذا قال الأرجح عنده الرف وحكى سيبويه عند بعض العرب وهذا هو الاغرب هذا هو الأغرب حكى سبوه عند بعض العرب أو العرب يعني مشي على الإطلاق يعني هذا سمع حكى عند بعض العرب إلغاء إذن مع استفاء الشرط إلغاء إذن مع استفاء الشرط إعمالها إعمالها يعني حتى وجدنا إذن في صدر الكلام دخلت على فعل يدل على الاستقبال متصلة به متصلة بالفعل لا فاصل خليك حتى الفواصل كلها التي اغطفر الفصل بها نتركها الآن. فقال اجتمعت الشروط ومع ذلك ألغوا عملها ولكن رد عليه شيخه يونس رد عليه شيخه يونس والصحيح أن يقال باختصار إن إذا حف جزاء وجواب ونصب وهي هكذا خلقت لم تكن مركبة وإنما هي تشبه كل وبعض والفرق بينهما أن كل وبعض معربان وإذ وإذن مبنية وإذن مبنية وأن الأصل فيها في الغالب أنها تلازم الإضافة أنها تلازم الإضافة وأيضا لا يمكن أن تعمل إلا بشروط ثلاثة تنصب الفعل المضارع بشروط ثلاثه واذا اذا دخلت على ماذا إذا تقرر لنا مسائل ثلاثه الحال والماضي اولا والحال والاستقبال والاستقبال واضح ثم هي تعمل بشروط ثلاثه ما هي اولا ان تكون في صدر الكلام وما معنى في صدر الكلام في اول الجواب ثانيا ان تكون الفعل الذي تعمل فيه أن يكون يدل على ماذا؟ على الاستقبال أما إن دل على الحال فلا تعمل ثالثا أن تكون متصلة بفعل. بالفعل بالنسبة. ولا يجوز الفصل بتاتا إلا بعض الحروف طفر فيها الفصل وهي قسم القسم والنفي والظرف والجر, والجر المجرور والنداء, والنداء والدعاء, والدعاء, والدعاء وماذا آخر؟ وأجاز الكسائي وابن هشام الفصل بمعمول الفعل إلا أن الأرجح عند الكسائي النصب والأرجح عند ابن هشام الرفع والأرجح عند ابن هشام الرفع واضح؟ في إشكال؟ ما في إشكال ولذلك نحن كنا نسمع دائما أبياتا احفظوها ينبغي بغي أن تحفظ وهي أبيات أربعة أبيات أربعة وهذه الأبيات كما كانوا يقولون لا تفارق إذن وحتى يعني الأبيات التي تقال في حتى قالوا طالب طالب العلم ينبغي لا يفارق أبيات حتى وأبيات إذن لأن إذن علي المضار في مسألة العمل وحتى أيضا في معرفة الأنواع حتى قالوا ألا ألا في الإعراب لها معاني أربعة عدها سامي فذكروا أيضا لحتى تكون حتى حرف جر يا فتاة وحرف نصف للمضارعية وحرف عطل ثم حرف الامتداء وهذه أربعات مقيدة كحتى مطلع حتى يحكموا والناس جاءوا كلهم حتى العامر يعاجدوا حتى الكوليبوس بني حتى الجياد ملاء من, من أرسل كذلك قالوا في إذان ماذا قالوا في إذان؟ اعمل إذن إذا أتتك أولا شوف اعمل إذن إذا أتتك أولا معنى أتتك أولا في صدر, في صدر الكلام يعني في اول الجواب لا بد ان يكون كلام ثم يكون جواب لا تكون في حشو الكلام فعندما يقول في صدر الكلام احتراز من ماذا من حشو الكلام اعمل اذن اذا اتت كاوله وسقط فعلا بعدها مستقبلا شط هذا؟ شرط ثاني صفر اعمل اذن اذا اتت كاوله وسقط فعلا بعدها مستقبلا واحذر اذا أعملتها ان تفصيلا واحذر إذا عملتها أنت تفصيل لاحظتم هنا الشرطة شرط كم هذا؟ ثالث ثم جاء التحذير ثم بعد ذلك جاء الإذن إلا بحلف أو نداء أو بلا يعني معنى أنه يقول لك ما كتعملش هذه مستحيل تعمل لي. مستحيل تعمل إيش؟ إلا إذا هذه لو وقع الفصل مستحيل تعمل إلا بما ذكر يعمل إذا إذا أتت كأولا وسقط في علم بعدها مستقبلا وحذف إذا عملتها انتفصلا إلا بحلف أو بن أو نداء أو بنا ثم قال وفصل بظرف وفصل بظرف أو بمجرور على وفصل بظرف أو بمجرور على راي ابن عصفور رئيس النبلاء راي ابن عصفور رئيس النبلاء واضح اذا اعيد باقي لكم بيت واحد لكن لا سنعيد نعيد حتى تفهموا الابيات أو لا اكتب الرابع اكتب الرابع وانت بحرف عطف الاول فاحسن وجهين الا تعمله؟ هذا البيت هذا اجلناه ولم نشرحه لان عنده ارتباط بما سياتي ان شاء الله ولذلك تركنا ها يعني آه اعمل إذن اذا اذا اتتك اولا وسقطت فعلا بعدها مستقبلا واحذر اذا عملتها ان تفصل الا بحلف الف او نداء او بلا ثم قال وفصل بظرف وافصل بظرف او بمجرور على راي ابن عصفور رئيس النباهه ويزيدون بيت اخر يقول وان بحرف عطف اولا واذا واذا توائم بحرف عطف اولا وإذا اذا دخل عليه حرف العطف هذا قلنا يعني إذا دخل عليه حرف العطف لا يعني احسن وجهي الا تعمل يجوز فيها وجه ولكن احسن وجهين الا تعمل واضح الأبيات فيها اشكال هل فيها اشكال طيب من يعيد الابيات هذه أبياتي ينبغي أن يحفظها الطالب حتى ولو كان مبتدئ لأن هذه المسائل اللي قلت لكم على انها تأصيلية كل ما سبق هذه قواعد تأصيل وقريبا سندخل في باب مفوعات الأسماء ويكون الأمر سهلا إن شاء الله إنما الطالب يعتمد على ماذا على ما سبق من المعلومات بحفظ الحقائق وبحفظ الاضداد وبحفظ الأمثلة وبحفظ إيش آخر الأبيات التي نذكرها لأنها مهمة ومفيدة يعني فيها قيود وفيها شروط وفيها ضوابط يلا نذكر الأبيات أحد المشايخ نعم يعمل يعمل إذا إذا أتتك أولا وسقط فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحرف أو نداء إلا, إلا, إلا بحرف أو نداء وفصل بظرف أو بمجرور على رأي عصفور رئيس النبلاء وإن تج بحرف عطف الأول فأحسن الوجهين ألا تعمل؟ فأحسن الوجهين. فأحسن الوجهين ألا تعمل؟ جميل. أنت سلسلة. يلا. اعمل اذا إذا أتتك أولى وسقط فعلا بعدها مستقبلة واحذر إذا عملتها أن تفصيلا إلا بحلف أو نداء أو بلا. وفصل بظرف أو, أو بمجرر على رئيه ابن عصفور رئيس النبالة وإن تجئ بحرف عطف أولى فأحسن الوجهين ألا تعمل يلا إقعوها جماعة اعمل اذا إذا أتتك أولى وسقط فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا وفصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس لبلا وإن تج بحرف عطف الأول فأحسن الوجهين اللتين هذه شروط مجموعة في هذه الآية وقد اشار إلى عملي إذا مع توفر الشروط شروط كثير من العلماء ولا سيما من يعتني بعلم النحو وذكروا أيضا مع جوازي الفصل بالقسم ومن أهم الكتب المشهورة في علم النحو المقدمة ثم ألفية ابن مالك ابن مالك يقول ونصب بإذن المستقبل ونصب بإذن المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصله أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع وينتج بحرف عطف اول فأحسن احسن الوجه لان تعمل هذا هو قول لمالك ونسب ورفع اذا اذا من بعد عطف وقع من يحفظ منكم الملحق ماذا قال صاحب الملحق الحريري وايضا قال بيتان وذكرناهما سابقا هما بيتان ذكرناهما وحق وحقه ان نشرحه شرحا يفهموا يلا هذا البيت ذكرناه ما ينصب الفعل وما قد يجزم فينصب الفعل السليم ان وكي وان شئت لكي لا واذا لكي لا والا لكن الابيات التي ذكر رو الأبيات الابيات التي ذكرناها لكم قبلها افضل جامعه ولا وابن هشام في قطر الندى قطر الندى منثور ولكنه ما شاء الله أنا كنت أحفظه حفظا جيدا فهو الآن فصل المثل فصل وحده إذا حافظه الإنسان يستفيد منه كثيرا ولذلك يقول هو وباذن مصدرة وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل هكذا وباذن مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم او منفصل منفصل بلذا بقسم نحو ان اكرمك واذا والله نرميه بحرب ان اكرمك فلان اذا نكرمك او اذا أكرمك هكذا يعني في في المتن المنظور ارجعوا اليه هناك ايضا منظومه في النحو هي منظومه جيده لمن اراد ليحفظها منظومه الحضره وهي موجودة الآن مطبوع مستقلة ونصب لما ضارع من فعل بلن وكي مع اللام وحذف وإذا إن صدرت ثم ذكر ماذا؟ إن صدرت فانصب بها المستقبل متصلا أو بيمين فصلا أو بيمين فصلا وماذا قال ابن أجره؟ ونحن ندرس الان ابن أجره ندرس بن أجره ماذا قال؟ والنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي النواصب عشرة وهي أن ولن ولن وكي ان ولن وإذا وكي, وكي هذا باختصار فيما يتعلق يعني بالنواصب التي تنصب الفعل المضارع بنفسه سبق أن قسمنا النواصب إلى ثلاثة اقسام ماذا قلنا؟ قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه ويادي الأربعة، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا وبعد لام كي جواز حذفت وبعد غيرها، واجوب الأضمرته والقسم ايش القسم الثالث. بعد ماذا؟ بعد لام الجحود وحتى والجواب بالو بالفاء. بعد لام الجحود وحتى والجواب بالفاء. والواوي واأو واأو هذه كم قسم؟ قسم ثالث ثلاثة دي الأقصر. لكن المكودي لكن المكودية ذكر تقسيما يخالف هذا التقسيم الذي ذكره. يعني بعد أن تكلم وذكر التي تنصب الفعل المضارعة بنفسه وهي أن ولن وإذا وكي ذكر بأن أن هي أصل النواصل وهذا سبق لكم هي أصل النواصل قال لا إشكال في النصب بها هل هناك إشكال في النصب بها لا إشكال تقول أعجبني أن تقوم ولكن تقسيمه خرجه من هنا من من من أن أن اسمعوا يا شيخ هل فيها إشكال؟ هل هناك إشكال في النصب بها؟ لا إشكال لكن تقول أعجبني أن تقوم أعجبني أن تقوم لكن هذه أن لك معي. هذه أن قد تقتارن بغيرها من حرف جر أو حرف عطف أن قد تقتارن بغيرها من حرف جر أو حرف عطف واذا اقترنت بحرف جر او حرف عطف فهي في ذلك على ثلاثه اقسام اذا اقترنت بحرف جر او بحرف عطف فهي في ذلك على ثلاثه اقسام من يذكر هذه الاقسام وجوب اظهارها جواز اظهارها وجوب اضماره وين شي تقول وجوب اظهارها وجوب اضماره وجواز اظهارها كم صرال؟ ثلاثة. ثلاثه لكن من اين خرج المالكي هذا التقسيم؟ من أين خرج هذا التقسيم؟ من, من, من أن, أن ماذا قلنا في ان قد تختارن, تختارن قد تختارن بحرف من حروف اما بالحروف الجر او بالحروف العطف فاذا اقترنت بحرف جر او اقترنت بحرف عطف فهي في ذلك على ثلاثه اقسام وجوب اظهارها ووجوب اضمارها وجواز اظهارها خذوا مثلا خذوا مثلاً وجوب اضماره طبعا ابن مالك ماذا قال وبعد لا وبين لا ولا ني جر التوزن اظهار ام ناصبه او العاد إظهاره الناصبة بس فقط وبين لا ولا لجر ماذا يلتزمون وجوب إظهاره أو لا وجوب إظهاره ولا العكس وجوب إظهاره وجوب إظهاره الأمر سهل جدا لا تستصعبوا السهل ركزوا معي جيد وبين لا ولا لجر وبين لا ولا مجرد التزم ماذا إظهار ان ناصبه التزم إظهار ان ناصبه بين لا ولا مجرد واضح واضح طيب لعلكم ما فهمتم بيت محمد فهمت طيب يعني ان ان ركز مع الان يعني ان ان ان اللي هي بالسكون اللي كنسميها أن ساكنة أن أن إذا توسطت بين لام الجر ولن نافية العن فيها إشكال إذا توسطت جاءت وسطا بين لام وبين اللام لام الجر أولا ثم لن نافية هذه لام الجر هذا هذه مسألة حشوية كما يقولون أو نقول هذه زيادة تبرر كما يقول النحات أو نقول جواب الحاكم كما يقول آل الحديث هذه اللامل تسمى لام الجر تسمى ماذا تسمى لاما كي تسمى لام الجري وتسمى لاما كي لماذا قيل Loal لانها مثل كيف إفادة التعليم هي تفيد التعليم وكيف تفيد التعليم هذه زيادة من خلوه وقد نص على هذه العلماء لكن أقحمنا هذه الزيادة هنا لتفهموا جيدا عندنا اللام لام الجري وعندنا لا النافية. اذا إذا توصتت محمد إذا توصتت بين لام الجري ولا النافية في إشكال طيب لألا لألا يعلم أين أن هنا؟ توسطت ولا لا؟ توسطت لأن لا ولكنها أضغمت اما هي موجودة إظهارها هنا واجد عفوا إظمارها هنا واجد لأن لا في إيش كان محمد؟ أن توسطت بين اللام ولا النافية إذا توسطت أن بين لام الجر أو لام كي اسمها كما تشاء بين لام الجر ولا النافية فماذا يكون هنا وجوب ماذا إضمارها أو وجوب إظهارها إضمارها فهمت طيب إذ ما قلنا وجوب إضمارها ولا وجوب إظهارها أو للعكس العكس ها؟ شو إذمارها؟ لا. متأكدين؟ لا موسى. أنا ما فهمت. لام الجر ولا النافية توسطت أم توسطت بين لام الجر ولا النافية؟ هل هنا أم يجب إظهارها ولا يجب إذمارها؟ إذمارها. لا. إظهارها. يجب إظهارها. البيت يقول إظهار. إظهارها. أنا قلت إظهارها لأراها هل فهمتم أم لا؟ هي إظهارها وليس إظهارها وليس إظهارها، ها؟ فهمتم محمد؟ إحنا ماذا نقول؟ لالا أظهرناها ولا لأ؟ أظهرناها. لأن المطغم كظاهر. بدل ما تقول لأن لا. العرب يطغمون مثلين لالا لألا ها؟ لألا يعلم فإذا إذا توسطت أن بين لام الجر ولا النافيه ماذا يجب وجوب الإظهار وجوب وجوب إيش الإظهار لكن ركزوا معي في قول ابن مالك ماذا قال ابن مالك وبين لام جر التوزن إظهار ان ماذا قال؟ لن نافية ولا لن ولا لا ولا إيش هي اللي قصدها؟ يبيه. ها؟, يبيه. ها؟ يبيه. لم يبي. ادم يبي. لم يبي. اذا فلما قال وبين لا ولا مجرد إنما قصد ماذا؟ ليس نافي فقط وحدها. الجواب يقال لا تشمل لا النافيه وتشمل لا الزائده وقد غلط من قيدها بالنفي واضح يغلط من يقيد لا بالنفي بل تشمل وبين لا قوله وبين لا تشمل لا النافيه بالدرجه الاولى ولا الزائده وقد غلط من قال ماذا نفيه فقط قيدا بذلك طيب اذا سالتكم ما هو مثال للنافيه مثال للنافية زرتك لئلا تم زرتك لئلا تم قتل ما قتل يم من باب قتل زرتك لماذا لئلا تنقو تاني. فلا هناك فيا نافيه ولا زائدة هذا لا فيها. هذا مثال لنا في وضع طيب أعطوني مثالا للا زائدة ما هو مثال لا زائدة مثال لا زائدة هو الذي ذكرنا في الآية على أننا لا نقول في القرآن حرف زائد إنما نقول توكيد للتأكيد <تأكيد>. لماذا نقول للتأكيد لأنه لا يوجد في القرآن حرف زائد كل ما في كتاب الله عز وجل له معنى ولا يكون زائد إنما للتقوية والتأكيد ولهذا نقول لين لا يعلم أهل الكتاب فممكن أن تحذف لا وتقول يعلم أهل الكتاب لأن يعلم أهل الكتاب لأن يعلم أهل الكتاب واضح؟ ولذلك قلنا زائد من باب ماذا؟ من باب التوكيد والتقواي. طيب، قد يقول قائل منكم لماذا في المثالين يكون اظهارها واجبا؟ لماذا في المثالين سواء كان للنافيه أو للزائدة؟ هنا أن تكون واجبة الإظهار ولا واجبة الإذمار؟ واجبة, واجبة الإظهار. فقد يقول قائل لماذا في المثالين يجب إظهاره؟ ما لماذا؟ ما هو الجواب هل عندكم جواب هكذا هكذا وضع القائل لا ان غالبن قلت لكم غالبا ان النحات يعللون غالبا انه هذا كلام بشر المشكله كلام الله عز وجل كلام الله اذا علل هو على السمع والطاعه لا يستلعم ما يفعل اما نبحث عن علل لنمرر اخطاء ونمرر بدعف هذا شيء اخر لماذا وجب إظهار أن في المثالين لماذا لا يكون العكس ولماذا لا يجوز الوجهان ولماذا لا يجب الإضمار بدل الإظهار لماذا الجواب وجب إظهار أن كراهيه اجتماع لا كراهيه اجتماع لا مثلا لألا للا ليلة لو حذفنا أم لقلنا ليلة اذا المعنى يتغير ليلة إيش ليلة ها فلذلك وجب إظهار لماذا كراهيه اجتماع لا مين القسم الثاني نقفون على القسم الثاني ولا نزيد ها كم كم الساعة الآن إذن نقف ما. ها ما رايكم نعم نجيب طيب يلا نقف هنا ان شاء الله صلى الله عز وجل ان يفقهنا في ديننا كما نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم والعمل وان يرزقنا الاخلاص وان يرزقنا ايضا دائما الزياده في طلب العلم ولا طالب علم المحرم كما أقول لكم دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان رمضان فالدرس إن شاء الله سيكون بعد صلاة العصر واضح؟ إذا كان رمضان فسيكون الدرس بعد صلاة العصر وبعد ذلك إن شاء الله سنرى لعلنا نستمر في صحيح البخاري ننظر أيضا لعل نقف على باب مفوعة الأسماء أو نستمر واضح يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.